اللي نزلناه في ليله القدر هذا جاي يجي له هذا التسكين سيده بس كده طول يعني ما ليله القدر تنزل في كل يوم مستعده ليله القدر يعني يجلسها ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر فيها <تصفيق> من كل امر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق: فيها بإذن ربه يعني أذنه رب العالمين أفريكذا من وزن بناء من كل أمر أتحموا أو من سلام هي حتى مطرع الفجر سورة العلاق علاق هي كل مراحلات آه چه بینامه؟ چه بینام روگی ناف ظکر دار کد ه؟ ایکه مرحله مرحله ای نطفه ای مرحله دوم چیه؟ علاقه ای علاقه یعنی خونه کاراکه و کنکل سونارو تین نداره یک کرمکیه به صوره به صوره بجنه علاق بو بجنه علاق آه فریم یعنی برحمی بدنیسیه آه برحمی بدنیسیه Rahmetli Ya. Hastane geldi aslında onu. İnsan şeyler dışarıda umurunda falan yoktu. Hacı biçikçi mi ne? Hacı biçik der geçeriz. Gideriz. Biz neçe? Biz nevera. Ama odi yau arabiyan. Ha? Aa, molalı biçik. Ders. Molalı biçik. Ha, بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق طبعا دسبيكو او تناخور اقراني يا اخواتنا دسبيكو تناخار وحي ابو بنبرس الله عليه وسلم اخواتنا بنبرس الله عليه وسلم اولي يعني دسبيكو او تناخار وحي خوند ديجا هذا كيوتي ناف حديث صهاه بخاري دا ومسلم غير وشتاتين طريد،—aram قدرتك في توريبة داشت last one அها المساعدة Tutaj، حيث الله—َه التفاوني‌ةًürü بوقت majorميًّة واحية. exhausted Dima autograph hinabed. فكرة잔 These days Awwatt. In 2015 Cuando 1 reimagineход.And as او when you want to beat ﷺ. BLAKE itself to my purpose. On the way of saying! Buff канале حالي Application of the peace will be麺. between Bziat. Tempat,вой mandari 2019. 어�两 excitinguk. ability and curse. Бiance. Everyone wants to die. You will know what he happy. بو پیامبر سالاللهو علیه و سلم تقریبا میظهی که شه شه هیوا پیامبر سالاله و سلم ر و وهو هرتا رمازان شش هیوا افقاله تا بیiumبر سالاله. یعنی قبلیدم. بشت دیگه پیامبر سالاللهو علیه و سلم نف رمازانی آettiه چه رو چه خرو؟ دستی کنید، ۲۸ تا اچ lobی؟ چه چهار بيه؟ حرا. حرا ہے؟ حرا بージ اند وت theater راد کردهkar�� expired... مش فيه يعني يتعبدوا بس ما وديكوا شاي برضه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وياه أفشت شو دين بيني بس دي عبادة قدموا ألهمه الله يعني رب العالمين شو يعني شيء شهادة إن هما رب العالمين وياه قال جش رب العالمين عبادة تكليا يبكون الله وسلو ما لنوف وشكفته دو بيت وشنينكي پیغنبس الله عليه وسلم دوهت و دوخارنه بقوبت ونیا ودجا کلشتف ورده حتا روشه که جبرين هاتی ونیا ووحی بوينه پیغنبس الله عليه وسلم بشهد ونیا وازش رای کرم هزگو واشتم فأخذنی فقط طانی ونیا وازش رای کرم هزگو واشتم و بهتا پیغنبس الله عليه وسلم اقرأ بامبر صلى الله عليه وسلم تشبو دي ما انا بقار يعني شاء ها فايل ما بدي از بن اخيرا ونيا نجد ما انا يعني لست بقارهن ونيا يعني استظنا زخينا ونيا بامبر صلى الله عليه وسلم يجي بو بالله ورسوله النبي الامي يا امي بو الله عليه واميات بوها موكس كي كيا عيبة كي موتيها بس بيعملش صلى الله عليه وسلم رحمة بو وما كنت تتل من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب ارتاب المبطلون شل هم الناس محمد صلى الله عليه وسلم شبو وميبو بو يعني نزلني فخني تقولي است واقتقوا أنبوهاتي kesna nashid bechibesh ta peyambarisan allah wa salam ka za khuya ekwa beshesh akhonay chuna khud kesna nashid beshta peyambarisan ta qur'an na chine keri teyri qur'an yisi banan da khuya begut ya peyambarisan allah wa salam ta qur'an lali khuradanay nabudita an yisi muti aval lali ke wardati ah lodi en dagut telodi avi na chash rahman al yamama un yak betavi peyambarisan allah wa salam lodi e keri اف قران يوالغتي غني بيسي دا ندو بيرمبل صراصم ومياتش بو معجزه في الله عليه وسلم انا بقاريين و تاس ناس نضعنا من جاك ودي بيرمبل صراصم و اونيا و بتقرا و تاسناشن الله عليه بسم ربك الذي خلقك بيرمبل صلى الله عليه وسلم حتى علم الإنسان معلم يعلم 5 آيات 5 آيات دس بكا و سواتي اب اول آيات بنات نخر اول اتصال بما بينه كره عردين بقل اول جالبان دس بكا وحيه بو كي هاد الله عائزم و رب العالمين رحم بو پیغمبر إساء الله عائزم و امت آيات دا هم مبر كوچه بما اینا خوره بو قرآن هنا خوره بو لوان نعمات الحماة ما صار رب العالمين قال كي كذي قال بشريتك تجي كفر وشرك وخرابي ونيا وني هم دينه تحريف كذي هن جرب العالمين ونيا حاس كتشكر في عنبريس عاصم جارك ودي شيء ديار كتبه بي اقرأ. طبعا أول أمر رب العالمين بيغم بيغم بي الله عليه الكيديشيني والمشكلي وبعزمك يعني بالني اسال الله عليه والسلام بني مسلم ابو هما واجب عم تشبكين وخيني اول امر الموت يقرأ يقرأ أو يا كرم او الامر يعني فعل ولكن يقولون <تصفيق> ان الله يقولون <تصفيق> ان الله يقولون <تصفيق> ان الله الله يقولون <تصفيق> ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان واجب سلمان الشيء تفاصيل الميراث المزاني هنا أبشرنيه هو واجبنيه وفرضوا كيفا ما سمع ما سؤالات عاقديه واجب أنا فرضوا عينا سرهم كثيكي تشجن بتشمل بيه سرهم ما كثيبي واجب أشبكات وفرقت وفخنت بهند شباب العلمين ونيا زانيت أم تشجش تيجي ناهين سر هدايته أم سر سر راستيه أم حقيقه ناسين هدايته إلا بتشن إلا بالقراءه إلا بالعلميه إلا بعلمينه ونيا ازما بسرمان حماچيه 100 يعني هم علم ما غلب بسرمان اغلب ويا ما سونيا بيالمياه علم بالينيا او علمي ونيا بيت علم الدنيا بيت شعب لنبي اما علمي كلينيا المقران والسنه لهدي وقال لك يا حزمتك هذه سنتكت بخير جاتك بس انا وابو جيب سلمى وفرضو عين سلمى وابو عمي بوتيا بامبسى الله وعنو ساميكرا ويوتيماش من يكرا يوتيما هما شيا هذا علم سنتك بس ميرا ربك يعني فاخنا يانفخينا نبشونت هو نبقوته هو تجرى ان ياب شرزه هو هو هو هو هو هو في هو بسم ربك بنو فيك نو في <تصفيق> رب اخو وربي ت وني ابي تشيكني ايرس قيده ت ت وني اشو يتري فدبات ابي همو شتا دسميدا وشو روجونيا او كتب يا شوتا شكات نو في وخيني اولت افيره تششكات لدفيره على المشكات لدفيره قران اشكات لدفيره سنه اشكات لدفيره بسم ربك يعني مستعينا بسم ربك أي دخا زهر كوياب كيركا ربيخو الذي خلق أو ربي تعب تكري خلق يعني كيا شكريه بس بس بشر تكريه؟ عمودش عمودش الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا يا رب العالمين عمودش ليه تكريه؟ بهذي يا راشد رب العالمين نقول الذي خلق الإنسان يعني الذي خلق كل شيء هذه هم اجتاك شاكرين شاكرين مروة شاكرين أجنية شاكرين ملائكة شاكرين عردة شاكرين عثمان شاكرين شيوة شاكرين بحر شاكرين أفا هم موكيا شاكرين آه رب العالمين أوي أفا مشاكل ياب صناء اللي ييجي تفيرة قرآن كات تفيرة سنت كات منك جل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكير رب العاليمش مع القرآن بس تيو تشبه كريم الدكر، سبب وكارم يداسب الكير بتاع، يا أي أمر شيء صلاة، أختي صلاة، يا أخو شريكني يا أخو شريكني، يفعل القرآن كذي، بوه، منيح يشوي منيح أكاد رصي وقف رب يجب بك، يشوي رب العالمين رب العالمين يا سهل نيناتو يتحي من هالجلاجودي جيب فيدي ما عمري الحمد لله زبخو فيلا تبوم فيلا صار بس تيار معروف تيوا شبكات رابط خمودي بكات يوم تيوا رابط دسوي دي الذي خلق خلق الإنسان من علقين رب العالمين بحسي تشاكرنا مرودكات من معروف يا تشاكري الكل من علقين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 من علم النبي تجارة شنو هم؟ من يا ريكو حق وريكو واسنظان اقرأ وربك الأكرم وربته إيش يا يا محمد صلى الله عليه وسلم أي بصرمان الأكرم يعني إيش؟ يبقدره وش يدش سأ ها يسأقيش يعني تبخين رب العميد إيش ده ذاته ذاته بتقوم الله ويعلمكم الله رب العميد علم ذاته دَهَا تَشْنِكِ ما دونَ عَالِمِ تَعِينِ عَالِمَ كَيَيْ أَكْتِسَابِيَةٍ عَنْتِ وَتُشْبِكَهُ بَخِ بَخِني يوهبيه رب العالمين شليت ده يعني رب العالمين تو دخبا أوه في سبب وكونه ورب العالمين ماشليت ده شليت كات يبي تديه له تناوبني مرؤوف التفسير الدنيا عالم جديد سرفا تفسيرك ولي وني ودي تفسيرك وليش ياش ولكن يجب ان يكون رب العالمين يجب ان يكون هناك ايضا رب العالمين ايضا يكون هناك ايضا يكون هناك ايضا يكون هناك ايضا يكون هناك ايضا يعني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 علم كتّة فراسن قيد العلم بالكتاب يعني علمي قرّد بче نبي سين نأخذ شليت نجيد نيا هكاء أف كتاب بقى نبي سين أبو أف علمي هش واختبى عن بارس الله عليه وسلّم وصحابة دمي تباتونك النات موضع نيا هموف كي ابن في سينة هندر رب العالمين ما هنجد فيرا علم كلين بشي بقلم الذي علم بالقلم يعني أفعل ما وني أبو المواهب وينخفيرك وني أكل راكت فير بينه علميك يا قلم ونجد في سينة قلم بل هندر رب العالمين وقت بشت عيسى عليه الصلاة والسلام إذ قال الله يا عيسى ذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذا علمتك الكتابة والحكمة هيك التفسيرات الكتابة يعني علمتك الخطه يعني من توفرة شكر بوي نبيسين يا رباعين بشتى عيسى عليه الصلاة والسلام من شيء قالتك لي من هتاك نعمتك موازماً قالتك لي من توفرة شكر بوي قلم ونبيسين جاء قلم ونبيسين سببه وفير علمي ونيا ورأيك كأكو علم بن در ابو العاميج بعسي قال امي يكلي ونير ما خلق الله هل صلى الله اسمه اول تشراب العامي تشيكلي شيء علم الإنسان ما لم يعلم، فبالعالمين البشر يفكري يفعل جلشريكه كوي خون أصاني. يعني بخوبش يان الخوق وده خون أصاني. أما كيف يفكري؟ العالمين والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فبالعالمين وجدنا هذا النفس كده يكخد هاي كلمة ما شو أصاني. من الذي علمنا الرحمن علم القرآن. ما كيع؟ علم الإنسان ما لم يعلم. يعني واحد نكا ونيا قاله جرا مروف بجعاب ويزيرك بيكون الزيرك موبايل الزيرك صاروخ الزيرك كيف عالمادة؟ يا. كيف مازناتي العالميني. Allama l-insana ma lam ya'lam. Man il-ledi allamahu? Allah. Bu niye ki bir amir-i fahamda ve acayip girdi bir bir şey almak ya? Hayır, Rabbul Alamin ya. Bu mahangi bir amir-i bir mazunatiyya Rabbul Alamin ya. Kalla inna l-insana la yadgâr. Kalla كلمة وزجر. آه حقا. آه يعني كلمه ردعين وزجر ويا قد يشبو جيته حقا يعني بالي يقول إلا دبع سيح حقنا يعني معنى وانيا يعني بالي ويا ان الانسان لا يضغى يعني حقا ودرستي مروف جتكت يضغى طغيان يعني زيد رويا طغيان هو تجاوز الحدي تو او حد او سنوی را بلالعالمین بودت دانه تو چی بکی؟ تو تیه پر ببیگ اونی افت بشنه چه؟ بشنه توغیان اونی اونو کار را تو زمین برای خواهی دا, دا؟ افت چیه؟ با توغیانه اجا هر شده که دی کار را بلالعالمینی حد اگر مروفی های بودت دانه نابی تووشوله بکی؟ افت همو ربا طغيانة، بدع طغيانة، هل تجتئك مرؤو في شريعتك وتبي تمرؤ في نكهة ووحدتها ونية وإيرتها نبقي مرؤ في تعب وعبو عشاء، هذا مو طغيانة، جمرؤ بيجيت رباعي مش طبيعته مرؤ في هي، لا يضغو، شليتات زي روايات كات، ظلمات كات، خرابيات كات، ونحو كات ونية، هذا طبيعة البشرية هي، كان ديوه دي ورباعي بي مش بيجيت، أرقى واستغلها، أغلب البشرية هي. أغلبًا إلا نبي إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وقليل الماهو إلا نبي إيمانه وعمل الصالحين نفه أغلبًا بشري من طبيعة وشيا طغيان وزيد ربيا وخرابيا كان جئ الرآه استغنا شجع <شيكو> وخديت يا شلي يا تي هاب من ندب استغنا يعني شيا يعني بمناتيا هذا منات كسينيا سیار را خونه های، پاریا خونه های، حرسی خونه های، نزدیکی خونه های، و نیاز به منتهی قلب رفولی اتلاع داده. جا دیگه چی دیگه؟ دست بیکه؟ تغییر ندیگه، خرابیه دیگه. یه جا ویبکوتا، ویبکوچه، مالوي ویبکاونیا، انواع و اشکالات چی میبندیگه؟ خرابی و هذا نی دیگه. اوه هد قلب شری. و پشت قرب العالمیش. فرعون قال كيف تغيان؟ قال بشارك لاته قاشت يا رب العالميش قلت أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إلهي غيري طغيان قاشت كان من هايوني أف ملك مصر وهذه من تحت أف, أف سبب و نیا اسم احتوی کسی نیم و نیا از یهوما از یهوما از یهوما جد مقدس بیکد خرابیت. اداره رب العالمه طبیعت بشریه وقتی پیامبری شایدی صلّا و سلام چی بلوا هم بلوا بود. تغییر شرکه و کفره بلوا بود و یا نوع تغییرش چی لود بود؟ بلوا رب العالمین و نیا هنگی شکر وحی بود پیامبری هناخود صلّا و و دام ملوی شیب کتابه، بین تفسر رئیکه، منیا بنفی تحقیقانه شیب کت، بین تفداری. چون درا بعایمین همه گوی چی او، حقی منیا که بوهاد طبعا اوه ام بحثی باری پر امباری الله علیه وسلم. یه چی کهی، یه عنبر که عالم شیب کت، رئیک دیار کت دنیا و بشری بین تفقاره. سر تحقیقانوی و بین تفسر طبیعت بشری که اصلا منیا ربعایم بشری چیکی نابیش لا بالطغيان الكتيبة كتيبة عبادة رب العالمين يبتها يوم يتعبد. إن إلى ربك الرجعة. يعني همود فجرنا في ذلك. لا يا رب تاه يا محمد صلى الله عليه وسلم أيها السماع. يعني إلّا جت طغيانة شيء إلّا جت طغيانة. إيه. بيراقب بين تبع. بني اكلت ليه ممري تشترى يا رب العالمين <سؤال> <سؤال> حيصير من الله آنچه گفته گفته رب العالمين نکه افشیانه داینته نیو آفریقیه بندسته گفته روزخمایی چی میشه رب العالمینی؟ ایپی آنبری بیروت کردین و؟ روزخمایی نیو گفته روزخمایی چی میشه رب العالمی تو زملی عفدت کیه؟ بلا رب العالمیش که یکربیت نکه آفریقیه بندسته داد نه با زملی علاج تغییره اینو نوایی و نیو بیروت نوایی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 إلى إلى ربك الرجعه همودي بقدرنا فلاديك يا رب العالمين بير هاتنال رجا قيامته ويا بر هند الشعب العالمين قال الرجاءنا في قران دو ما تشيكي قيامته ترجعون فيه الله قال ترسيان قيامته بنا فرمان العالمين جي يا محمد صلى الله عليه وسلم اي إيمان دار تو سحك في من وعجائب وعجايز دتي ليش حالفين من رفي الذي ينهى هي ذكرني نهي كثير يعني نهي يا كيكر شو لك نهي يا كيكر ابدا نهي يا كيكر طيب عبده كيكر انا طبعا يا ربع سيك يا الله عليه واليوسف ابراهيم ما بحيت بي غمبري هيك كريم نيا سبحان الذي اسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى يا رب العالمين ما تحب يا ام بيس الله وعلى سيدنا تشيكي عبوديته يعني شيء يعني درجتها شي ما رب الرب العالمين تشيها عبوديته تنجي يا عبده رب العالمين وخبشكني بو امرك رب العالمين لك له يا رب العالمين يبقى ذلك لو لي ما بشري وله المثل الأعلى عندي مروف و نیا خوب و ایکیب چه می نید خوشت بی جیبه جیب کرد اگر مروف هر مرو ایکی بید آنم چه درشته؟ چه درشته بی مروف آه بیشته اول و چه آفنت کرید هیچ بیشته؟ آه, آه بیشته خوب... یه خوکیم کری یا یه خوکیم کری حتی بیشته عبد فلان کسی یا بن امروی ناشته داره همه گاوه بسیحش چه بید کرد؟ مدحیت بید کرد و بیشتر فلان، اصلا دستورات گل فلان کسی و فلان ملوفره بو چجورا به امریا ونیه خو شی خو نظر بو وی الله المثل لعل لا لرب العالمین ونیه میفرفش کنید بپدال که بیدن اگه میفرفش بید، عمد بید ونیه متسدیم امرت رب العالمین کرد. هر شته رب العالمین بود بیتمر بیم میفرفش بکات میفرفش بکات و وی کی ابی دسته آبی داره میریشوی یه چی تفا؟ که افراد که دانه و نه چی امکان ولی که دیوام می‌روی شوکی وی میری بیت و نه بن شریعتی نبود عالمیه. چی بیشتر می‌روی می‌رف واب کت. نه دسته خوب بلند که دسته خوب بلند که دسته خون آبی که آبی که و نه فلان فلان وقتی نیرو جاسپ دیده کرد نیرو جانی افر فلان وقتی کرد کرد و نه بره خوناك فلان شتى تي فلان شتى عبد يا بدا يا عم صلى الله عليه وسلم يتكلم كي عبد يا العالمين عبد من بيت من يعرش شكر ويشهد في مربي كما نحن نحن نحن نحن نحن نحن جهل يا نرجع أبو جهري بس تقول أنا واجب كا. يا هاف عبدة رابي يا خود كمينت بوكا. برابر عالمين ربنا واجد بو بمن خود كمينت وبمن يا بهند الجريمة كاشلة تات. ماستات وقت إحدى دشمناتي وآي كت كسراتة. سروديني. دين ما بين أمرو في وكا. ما بين أمرو رب العالمين يا. يعني وقتها مجندين يعني أبي عبادات ما بين أمرو رب العالمين. اما سي اوديني امر بالمعروف ونهي عن المنكر اما ابي ما بين مرغي رب العالمين يعني ايق بيت بجملات يوم مرغي كسرا في دي اي جورجي دي ماياجا اي جورجي دي مايا ما بين اخوك يخوشتك رب يقوه وني في فيش بشته برای هم بری سال و سال میاد تغییر نول می‌رود که داری، تغییر نول می‌رود که داری تو اردو وانیا مازنی کافرایی، چه کفر و شرک و خرابیه تو دکه یک سنو بشه داری تو بود که ای، استو بود بلکه خود کی و نو کهی؟ برای هم بری سال و سال میاد تو ات وانیا نه وقتی بشه سلطان خوب دامن، نه وقتی بشه کریسیا خوب دامن، چیش نه بودی تو چی من عا نویجت کهی؟ ولكن لا ان يكون هذا المثل هو مثل هذا ما بيش مثل هذا هذا المثل هو مثل هذا المثل هو مثل هذا المثل كمروف مثل هذا المثل هذا المثل هذا المثل هذا جاء هذا المثل هذا المثل هذا هذا شيء، هذا شيء هذا وكيف هذا المثل علمت لكم من المثل هذا المثل هذا المثل هذا المثل هذا المثل هذا رأيته يعني بيجامن وعلى الجهي بقيته بيش حالي كاسي اوه عبد عبده خوده بصيبه عمبلي صلى الله عليه وسلم وكاو عبد اوه نهيه ويته تكرون ونكر نهيه تكرون سر كبيت اوه حق بيت ونهيه كاوه جهل اوه كبيت اوه خالد بيت اوه حاليوات كبيت ترجع قيامة لالي كي بل رب العالمين او امر بالتقوى يان اف مروفه او اف عبده امر عالمي بكتب كي کافواي بشت و بناخو پاره زن ويش دي و زرラー همگود كه ويدنيوی آخريته. در حالت ايشيميت اي اوقاتت تو نه ياويت كه وناكاد چب كه وناكدن ويجيب كه وناكدن يه تقواي بكن و خودت رسیب كه. اما بوجه ديد گوته په همپريسال الله وارسم گوته نبتوبي كعبه و نويجك. پروژه كه ديد كه وير نويج كه گوته جر كدینه يافته. ولا اجاينك مروجي شمون فساد بول نهافت تنات وجهك بيام بسعوسه ما ود بويري ابو جاهد بيرينا بو نويشكه يرجو بو د ابو جاهد يواغو بيام برات بسعوسه منويشكه عمو دتنغوت بيو دوت انا غوتيم والله لا اطان رقبته وان عنقه تان رايته لا اطان ودیا کفیجر پیامبر پیغمبر بسم الله تعالی سجودی بیت بودی چه یکم و پیل سکروینم اطعن یعنی پیلنم پیل سکروینم حالت سجودیه وقته پیغمبر هات رسول الله و سلام برک هات بیر پیغمبرین پیش گه جهل ایش بیر و ابو جهل چرا بودو چکه چو نزیل بو بوشته به شادهما حدا برادیت نه متها گافت کرنو تا ویدو کما ویدو کما ویدو کما اینا گتی اس وخت چوییم بتیم ما بین منو پیغمبر صوصم خنده خر وخند یعنی کورک کو معظم بو یو و گتی من بار دیتم و ترسا کو دلا کو معظم دی ته چپشتو بشور دپ وخت چوی نزی کی پیغمبر بی چگر او و نیمری وای چا کی برابر عالمین اف و ایتائن انا خوره یعنی سر ابو جهلی في آية الثالثة نهيه بيانباية ونهيه صلى الله عليه وسلم نواجه بكث الكعب هل رأيته ان كذبه من أي محمد صلى الله عليه وسلم وسحك حاله في وعندما أمور فيه ناهي صلى الله عليه وسلم أو آه يعني كيف يكفيه؟ يعني کذبه يعني اوش دی خوده بودیب چی دینده داره؟ ها بشه چه بونیه او دروه؟ و توله یعنی کذبه بی لسانه و قلبه و توله بی چه؟ بی جسده و عملی ناکر هم دل و هم چشم هم عمل اوی مروبه دونینا او هم اوش دی خالبه چی بید؟ دونیا اوی حقیه بو بس دلی خوب باری پیناکی دید ومشتوقيات عملنا تجيب ألم يعلم بأن الله يرى أبعاهم مش ما أبنى زيني كيف تتكارب العالمية؟ تتكارب العالمية أبت كيف؟ أبت كيف؟ ما أعطير من الجفن هلم يعلم بأن الله يرى يعني خده يتبيني لكنه كان وإله المثل الأعلى ونياء اك مديرك بيهد ما مصاير بين بابك بيني باش تطلب يا اخو باش تقول يا اخو على بابي الدنيا ليش علاه دخلت يعني زدنا بيننا يعني شي اسديروا ها اه استي عادش اه فعليا تلقى بدل لا ما صدق غادي استدير يعني ما مس ما صدك اا في شنو يا من ا لم يعلم بان الله يرى يعني ما بال نسغ القرانيه ود بين ذيكاتيش يعني بعين من يغافلني ولا حسبنا الله غافلا عما يعمل الظالمون احسن نسغ القرانيه يا يا غافله ود بيني وبس رب العالمين حكمته بها من قال جوره ان الله ايه اي لا يمل وانا يومين ابو العام شنوك هاي بي بس مو مهله ذاتي وقتي ذاتي اه واخ افسي وقتي ذاتي يا رقي بيه انه اسومتر ابو جهل قبلامي النادي واكذهب بها بقدرات بس ابو العام مهله دويو نده دوي منيا 6 دوي حتى كاني 16 سنه هذا كم دي 14 سنه منيا 14 15 صار كم دي ابو بدر إيه هذا كونزه صلى الله عليه وسلم مهلا ده الله كسر صلى الله عليه وسلم نیه کنزا سال داره، نیه های پتریج داره، رب العالمین داره. آو حکیم، آو شارژه، آو رب العالمی شوی آخو چه تمازانی؟ نیه بس ما نه، نیه یعنی چیه؟ یعنی شلوی آدرس ت. ما فایت کبومها ما یا علم یعنی الله یارا. نوبه بسرمان چیج و نفسی گویت گونه حاکب که بیاف فایت شبیه فایت می تسلیم بیش جویت رب العالمی تدید. ela говорит the same fir one you are like Black セ this is to pick up the word I am dieting is to be sad can I let you know what happens to be at半 when we be at the age of 8 put to face a part of the age przyjerto it is toître It is وانيا إنه نفس الأمارة بسوء وده فلان شو ده بكاتت أفعه هاته بيروتات وده, وده شاية كاي يديه كاي إنه في إيه كالواق آياته ملوها بسلمان إنه بيحشوا ملوه يبيت وقته قناح ومروه تان وقته يكون بجاكي إنه بينا بيت يعلم بأن الله يرى وده ملوه, ونيا جزايش ملوه في البيت وانيا و ده جزايش أفكار لاش هروكيه عوّلية، آه يعني حقا عبد الرستيم، لئن لم ينتهي، أضرب العميسين ده خند، راسين ده كأشياء، يا فشرت يا مقدّرة، يعني والله لئن لم ينتهي، يعني هكذا أبو جهل، شو لأخد دس بين دس لبرندرد، وبلاخد بين بريفنكاس الله عليه وسلم لنصف عن أنا عن ان سفع يعني أن يعني تندين شي كاين ها دراكه شي بجد ها يا ش ندير هم دنيا دول شري بعد رشله هاد هاد ترى زيد كرنه ونيا وهم كيشان سر لنصف عم كيشان سر دبان. بوجه كاذبة خاطئة يدروهين ويوشي. وجوناح كار يعني الذي يرتكب الخطأ عمدا نبي مخطئ عندي خاطئة خاطئ لا يكله إلا الخاطئون نبي تقول المخطئون أنا بحسيت غسليني يا, غسلين يا أو جهنم أول اذا بيروا كاساتين على السوجن يريدون الخاطئون ابي بن حوجد كان عندما كانوا برداوامين متوبين وجاوا باش برب العالمين بعسين انيبي انيات كان اني يقش جرا برب العالمين لا تشي لا تشي سجودي ني لو نمش جاجا ايدول كانكش تشج اني ابي عدينك انت ايوا كيماتيه برب العالمين شافوا وش يعملوا قالوا اللي تعملوا اتنوا الدعيه هنا في اني شاركت جراتي برب العالمين انت سجوده و نباکه عبدي نمروید بکه رب العالمه که عبدي نمروید با خوده نیا آن مروه کنیا جشاد نیا مس انى و یا هم تو گیار نخوتم چیو کهی و خوب چه می نی باشه لعنت رب العالمه جسح که بنو او خرابی کردید کد چو کد را رب العالمه می جد انى کار درویی یا گونه کار او جمعات وی او کوچک کوچک بود. وقتی آرین نخوره، و همون تعداد ونی او انصافیت می‌آید کیف بده، و بعد می‌شود باز کند. آه، چون کی وی استهزار و شوندتر، او جهلی. ونی وقتی آفایت آوتی نخوره، و بحثی او نسوا تمدفی. علیها تسعه There're 20-20 على them with their уровines, then it will وتياس هاف the Philippians. What can you do? If you do it in the Old Testament, you start to eat random people. Then you start to eat וא� activity as food in our former состояниi. Then you start to eat like устройs. There's کیم جنب مرنیه بودن، دیگه اصلاش چک کرد، اصلاش دستام کدم نه دنیوی نه آخره. رب ما ونیا ملاکات و ونیا عرب ملاب هنیه گردوکیش، بن بجنه. بلندی چک کرد، فضیحوندی. بلکه گاست کرد که، اوه مرنیه، اوه چیه، اوه تعجیزه، آها بتعجیزه، یعنی پیشنهادی، پیشنهادی. یارا جو توش وانیا هندی نیست دار، هفت شتیه هی. وانیا مرور وکی دیویشی مگه لک برادریت هنر، لک بوده تا وانیا وقتی یک تیه دینی داره که لگو است برادری تقویمی، لگو جمعات تقویمی. یعنی چیه؟ یعنی کس ناشی بود داخل اصلاً بندرسنی. فرزب خلاص می‌دوند ربعانی فضیه آن آدیه. و گوشت کدکی، و گوشت کدج جمعات تقویمی. وقتی همون وقتی نلودیه ری نخوریم. سند عزبانیا. فراموشیم Yes, in vila, theufficient inabei, a miracle, eigentlich in the weekend. What is a لا يعصون الله healed of Christ. He is healing said, ''It doesn't remind Allah to obey you but никак for Him." He'll have dominion. He'll buy them. He'll pay him for one's only aciones for his are. Every sort of يجيبا جيبا بي. وقد شو أخفتنا لنا هم أما أخفنا تأوت بيجنا وانيا بيجنا أهلي جهنا مهمو كنا همو تنترين وراخترين واخفنا نرازين كمان ألم يأتكم رسلوا منكم يتلون عليكم آياتي ربكم بينذرونكم لقاء يومكم هذا وانيا دي فاشتنا بيجنا مختبوتي با دي شو بيجنا دي أصرق لتنين حتى العزيزة ها خلافانا دي وجبال ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا لا المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو لا الذي أبو أبو لمخلوق في هو الخالق الذي يجعل هذا مخلوقاتي من يعملون اكيد بنحودات بسجد وشو كمان محمد صلى الله عليه وسلم سجود بعد بسجود بعد يعني صم بس مو بس سجود ذكر ها قارين قادر ترين شي يا اوكي ده ناخذ رب العالمين كترحمون يذكر بي وكيف يا ابو الله عليه وسلم الحج عرفه ما حاجتني عرفه هيك يا نه، بابو هم بودیم. یعنی اکی یک نکته بسیار عرفی بود که می‌مکه آمریکا و ساوا سنگلیه تا قبلیه نه، بسونیم عرفار رکنیم همه مهمتره نفت چیه؟ نفت حجم، نفت نویجی داشتونیه یک سجودی نبوده لیه تا قبلیه، قبل نبوده بس. و پس نیگی، پتر همه وی وقتی می‌نویزی که را به عالمیه، بهند را به عالمی، اشتاكي معظم دي بس نوفة بيجي فعيد قو رقبتين يعني شا رقبة؟ يعني بس سكرية دي <متحدث> اوزوكات وان خرية خرية دي اوزوكات اه خرية خرية دي اوزوكات اي راش رب العالمين تبشت اوها سجود يعيني بيجوكا لا بس سجودك بس جلبي السجود همان قادرتنا رب العالمين نوبا بيجوكا وقت قريب بكا؟ خونيزي اه خونيزي كما يعني مسجود إذا نزكي مبي و مفسر رحمة الله و خير النبي ده بيجي ده كبي بيجتوا دسبيك على سورة جل أخير سورتين بيجتوا بي الليق ليا بعدين يا اقرأ واقتربي هذا تحاسك إن نزكي مبي يبكي نزكي مبي عليكم السلام ورحمة الله بالعلم والقرآن والسنة هذا تحاسك إن نزكي مبي يبكي نين يعني اقرأ مختلف. شو جالا من في شيء نزيك رب العالمين العالم العالم العالم العالم العالم نبي. وياه الجهلة نزيك رب العالمين نبي. إبعادته نزيك رب في كانوا من الأول؟ اقرأ مني. إنما يخش الله من عباده العلماء. كيف ترى عمال خذيت السر؟ عمال. وكي قالك عبادة ذي عبادة عبادة مش ده هزار راح و ده هزار هو ده ترى لأن كي أبي اقترابه رب العالمين وشيها بدون قراءة بدون علمه فهنا ننزل رب العالمين ناوي ننزل كلام رب العالمين ناوي بالعكس أمر به شكر يا عباد الله كتب ويد يد يا الله كتب مش الله على خلفه Продолжение